ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يبروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة عندما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأن أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء، ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات الله јетлу на аяти Аллахе амаа, ал леел и вони јасјодод, јајмнун би Аллах и во јумен лаахид, من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين